البطولة كلنا نبذ الحما كلنا نبذ الحما لبيك واجعل من جماج منها لعزك سلمى سلمى سلمى لبيك اسلام البطولة كلنا نبذ الحما كلنا نبذ الحما لبيك واجعل من جماج منها لعزك سلمى سلمى سلمى لبيك نادى الشل ورسد الشباب لبيك لبيك لبيك